شمس الوفاء شمس الوفاء روحته فترون أحبابي لدمع قلبي وصهر الليل وعزاب ما كان شاشمي كده ما كان شاشمي كده الكل خلابي صحاب كلسه فاكرين جاني في الليل الأسى خبط على باب جاني في الليل الأسى خبط على باب فتحت له وانا بتقلب وبمد ايدي واحسلمني فتحت وانا بتقالي وبمد ايدي واحسلمني لقيته خدني في احضانه والدمع في عيني اتكلمت لقيته خدني في احضانه والدمع في عيني لسه قوت قلب كبير والله يا صاحبي فيك الخير ولسه قوت قلب كبير في زمن بقى الكل بينسى في زمن بقى الكل بينسى وانت اللي جتني طايرت انت اللي جيتني طايرت شايف اثار زماني بكاني بعد ما هناني شاي بقى بال زمان بكاني بعد ما مهنان الصحبة راحت ولما حتى حبيدو خلان الصحبة راحت ولما حتى حبيدو أيما لي مايا كان هنا لي كان هنا ايار لحد منهم جهزرني لحد منهم جهزرني ولا حد عقومهوالي ولا حد موالي طول عمري وانا صاحب صحبي طبيعي كده ايوه يا صاحبي طول عمري صحبي طبيعي كده ايوه يا ما ما الزمن قد وراح دي ما تغيرت في يوم مهما ما الزمن قد وراح Demileye zıpah maya, Sabır ve razı Sabır ve razı bilmesin, Altyazı M.K.